وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالات في النار اسم الفاعل يكير لا مشتقات أتمنى تنجول لك مشتقات من هي كبريتين لاد مشتقات ماضي مفارق عمر وخط خدمت اسم الفاعل واسم المفعول وهروها سام أي كم دانيلا اسماء كمشتق بيه خلاف أما على شيء مشتقة خلافة يا على شيء مشتقة عاية الفعل مشتقة يعني لما مصدر مشتقة وهو هو مشتقة من مصدر المبني للفاعل من مصدر المبني للفاعل هندجلن من, من مصدر الفعل المبني للفاعل يعني لا مصدر فعلك اشتقاق كذا وكفعل كي مبني بيت بو بو فعل سبنا ضربة يضرب ضارب ضارب مشتق لا شيء واحد لا مصدر لك كذا كضربة مصدر لك كان مصدر فعلك مبني للفاعل به. اقر ضربة بيان ضربة بيان مقر ضرب هربه هدو شنية ضرب هم مصدره بو ضربة هم مصدر شبوشي بو يعني مؤلف محاولي كدوا نلت اسم فاعل كاسمي كمشتقل فاعل اما اوي كراجحة كاسمي بقول تصريف شخدمان فاعل مشتقة لفعل مضارع جاء اسم فاعل مشتق لفعل مضارع مبني للفاعل واسم مفعولش مشتق لا اسم المفعول المبني للمجهول هو مشتق من مصدر المبني للفاعل كبلى ظل مصدره مشتق نقلا فعل كوى ين لا مصدرك هو المبني المبني للفاعل يعني مصدر الفعل المبني للفاعل طالما قولي السيرا من في منى سيرا في كلك العلوم عرف على اسم فاعل مشتق لفعله الفعل شيء مضارعي مبني للفاعل عندك العلوم تينا اسم فاعل شيء مشتق من يفعلو من يفعلو يعني المبني الفاعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث. كافكتي ألا مشتقة من مصدر المبني؟ قال هو مشتقة من مصدر المبني الفاعل ولم يقل من الفعل المبني للفاعل ليثبت أن أصل المشتقات مصدر ولأن الاسم لا يشتق من الفعل أي الكاتكا اسم مشتق نيل فعل، بلى اسم فاعل مشتقات بام مصدر مشتق نيل فعل، بلى اسم فاعل مشتق لشيء فعل. أجزاءه مشتقة من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل، يعني مبني لل معلوم أو فعل كي لي وراء أو تعلق به مثلا لمن وقع منه الفعل وكضربه سضربه وقع منه الفعل ستضارب ومن زيد ضارب ابنه ستضارب وقع من, ال... من من زيد زيد ضارب ابنه فعلك بدسي أورو هذا والله مقابلين مات زيد آية موت فعلي فعل زيد فعلي زيدني ستشب الله يضارب زيد أظه زيد فاعل مات الزيد زيد فاعل خموت فعلي فعلي زيد نيا لكن في فاعل لتعلقه به ليريش هروايا يسمى ميت, ميت يابون منا قائم قائم ضارب قائم قائم ضارب وهرواها اما نا اقر فعلك فعلي فعلك بيت فعلي فعلك بيت او هر ثواوة واغر فعلي اويش نبيع بس قام بي تعلق به يتطبط به تعلق به هر فعلي خويت لمن وقع منه الفعل او تعلق به مرجني الا الا فعلي فعلك بيت وهو من الثلاثي على وزن فعل غالبا سبونه منا ناجي ناجي ناجي كسيك خوي خوي نجات داويا نجاتي بو نجاتي بو مثلا ناج من الموت ناج من الموت يعني كسيك علي ناجي فاعل ناج من الموت تعلق به النجات ضارب نأخيش فعل فعلي فاعلك كابو مرجني الا فعلك فعلي فاعلك بيت كابو مشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل وتعلق به وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا زور جار وزني اسم فاعل لصر فاعل ديت لصر وزني فاعل ديت عند جارش لصر فاعل ناية. نحو ناصر وضارب وقابل قابل قابل يقبل قابل و ماد يعني مديد مديد و واقن وقايق واقن هو منقص بياء حذف وا وطاو طوى يطوي طا وين امنم هنا اهو نصر ينصروا بفعال يفعل وضرب يضرب فعيل يفعل وقابل هيك قبل يقبل فعيل يفعل او ناب صحيح هنا وسالم ان جهات السر مضعف مد يمد ماد مادد مضعفه ها ب مضعف هنا. ووقع يقي بو معتل الفاء ومعتل اللام هنا ومنقص وهروها يا بابلين بو ب يعني لفيفي مفروق بو لفيفي مفروق يعني معتل يعني فاكشع ليو لا ماكشع ليشون كا وقا وطاوين بس تنها معتل اللام هنا يقي طوا يعني لفيفي شي. مقرون بالله عينك شي لا ما كاش عله طوى يطوي طوا يطوي انجا قائل بمعتل العين هنا يبو اجوف قائل وبائع وقائل وبائع لو انا لصحيح كان هي جروز نابه ناصر ضارب قابل للمضعفه تضعيف لاسم فعلك يا درسه ما دن لا معتل اللام ساكن ياك حدث واقع طاون لا اجوف فسي دكي واو ك و ياكابه أبيت همزه يعني قائل وبائع <تصفيق> اسم فاعل لسكد لاجوف سركي ابيته همزه فان كان فعله اجوفا معللا قلبت الفه همزه الله أجر أجر أجوفه يعني عينك حرف علبه حرف بلام معلب يعني إعلال كلاب نج مثلا وكو عيرة عيرة جوية عيرة جوية هيفا غيدة سواء نخو يائشا المتحرك ما قبل مفتوح بلام إعلال نجرانا اغرس بفعلا درس كينوك امال دروس ناكره فلام اغير ادوف بهو معلبه اعلان كرابل لا كانت اسم فاعل كش همزه ايهن قول بوتقال كاتبك يتسمى فاعل لقائل باع مثنى الشاخه شاخ يعني شيخ يعني بيربو شخ قال ما يقولين شاخ يشيخو فعلي فعلي شاخ يعني شايخه يشيخه شايخه يشيخه و تا يشيخه اغلس مفعلي رسمه الشيخ شايخ يشيخو. شايخ شايخ شايخ شيخ شايخ شايخ شايخ شايخ أكر معلب أو كاتا أكيد كما سيأتي في الإعلال وكل إعلال شيخين شون إعلال دروس أكريه لاسمي فاعل كابو اسمي فاعل صفتك تأخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث للثبوت. نحو كاتب ومجتهد أو تعريف ابن سند صفة تؤخذ من, من الفعل المعلوم وصفك تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت ككاتب ومجتهد بوي امتعليف منا بوي سأ ما ذكريبكن بوي فرق لبيني اسم فاعل وصفة مشبها فرق لبيني اسم فاعل وصفة مشبها اسم فاعل أو صفتة كان لجل إنسان دروسها لفعل شيء ما بين المعلوم وري أجرين بواوي معناك بذات كمعناك لوصفك ده هي سببنا كاتب معناك لك موصف به كهي ش و کو خيبات خوبه چه فعلیک به رابطی پیو به، بلام به چه شوازه؟ علی وجِه الثبوتی، الحدوث عفون، علی وجِه الحدوثی لا الثبوتی. سال ضارب، آیا حموده قیاکی؟ انسانیک ضارب لیادنا؟ نه، بلام اگر جميل جمیل به برم نه، کسیج جوان به، یا کسی قبیح به، ناشرین به، خود دکه و دخانه وارد، جوان به و داخلیک ناشرین ربح قبيح قبي حو جميل جميله سيكاء والثبوطه بالان اسمي فاعل حدوثه يتجدد است هذا بالان تنروج كثير لها من ذلك اد لا كذا ادا كتربيتي عموما اسمي فاعل صفه كلفعل مبني للمعلوم والاجيرات بو او ما نايك ما نايك بخشيت او ما نايا لا كسم موصف به كداهيا ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب كاتب يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ومن غير الثلاثي كابوي اسامه اسمي فاعل أقا دروسي أسأل وزني فاعل درس كري لغير الثلاثي ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه أولا سر مضارعك دروسي هل وزني مضارعك بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر وكسر ما قبل الآخر مدحرج كمدحرج ومنطلق ومستخرج كحيوي يا كلابه ميمك مضموم دانه ينطلق ومستخرج وزني, لسال وزني فعلي مبني للمعلوم لا مش اسم فاعل مشتقه فعل هو وقد شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ سيدة فضمان هي لقل أوي كوا مزيدشن برام لجاتي أوي كوا هل دو قاعدة كي تحقيق حقيق ببيع مش مضموم مكسر ما قبل الآخر سيدة كي فتح ما قبل الآخر ديت وقد شذ من ذلك ثلاثة الفاظ وهي اسهب فهو مسهب اسهب مسهب اصل وايه قبلين شي مسهب أحصن فهو محصن نالي المحصنات لمحصنات ويش مبسط بهين محصناتا اسمي فعلة والله ما بوشي وهاتو فهو محصن ها اسم مفعولكي محصنة هار محصنة ها حيث محصنات يعني يعني محصنات وألفجة والفجب بمعنى افلس فهو ملفج, ملفج بفتح ما قبل الاخر فيها اما شلفون كلمه لغره محصن لازمان عربي ده والقران جد تشوار معناه هي تشار معناه احصنا يعني اسلم احصنا يعني تعفف احصن يعني تزوج احصنا يعني صار حرا هل تشاريهات بالقران عند القران ده محصنات هات همي يغ معناها محصن ومانه بمعنى المسلم محصن يمنهبي معنى المتزوج محصن يواش معناها بمعنى معنى العفيف محصن يواش معناها بمعنى معنى الحر كابو واحصن فهو محصن والفج بمعنى افلس فهو ملفج بفتح ما قبل الاخر فيها ابن سيده ابن سيده كيف كما اللغة الاورا كثير يذكر دوه لدعي ثلاثة ألفاظ بن سازاد ابن سيدة زاد ابن سيدة وأسهم فهو مسهم ثلاثة وقد شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ بن سازاد ابن سيدة زاد ابن سيده واسهم فهو مسهم <تصفيق> باشا استه. اسهب الرجل أسهب الرجل أسهب يعني فهو مسهب وتي وقد شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ وهو أسهب يعني أما كلمة أسهب يعني, يعني الإطالة جاء لي أسهب الرجل أكثر الكلام أسهب الرجل أكثر الكلام فهو مصيب كسيك زور قصبك عليه مصيبة إسحابي بكالينا إسحاب الإطالة من الكلام عند العلماء فرق بين مسهب ومسهبا مسهب هالاسم فاعله مسهب اسهب يسهب مسهب مسهبي شاتو مسهبي شاتو عند العلماء او فرق بين مسهب ومسهبا شو انا يعني اذا اكثر في الصواب بقسك الصواب يشباته اذا تقدر يجي كذا او مسهبه واذا اكثر في الخطأ او مسهبه بوفرقان كل دوه مسهب ومسهب إذا أك أكثر في الصواب ولو صوابش بيع ومسهب أما إذا أكثر في الخطأ فهو مسهب بلامزور أو يك معروفة اسم مسهب معروفة مسهب معروفة يعني اسم فاعل أسحب يسهب مسهب يعني المطيل في الكلام ووفرقش علماء كده يعني فرق دقيقة كاتي أقول مسهب بو إيطالي في في في الكلام الصحيح يا الصواب بلام مسهب بوخطأ وقد جاء من أفعل على فاعل يعني هندك كلمات هي أصل أويا ك يعني مضارعك لسر وزنك قياسك بعدها بلام لسر وزن فاعل هاده نحو أعشبة سأعشبة يعشبو أبوان معشب يعشب أعشبة يعشب يعني اسم فعلهين معشب المكان المعشب ويكواد جاي زر أربينه بلام فهو عاشب عاشب هاتوا هروك الثلاثي وأورس فهو وارس يقال أورس الشجر اسماني عربي كوتد أورس الشجر يعني اوراقه يعني دي علاقه الله يدركه او اورثه سلكي وارسها تو ابويا اورا سيورس مورسون اورا سيورس مورسون مورس, مورس, مورس مي فاعلى اوالا سرقياس بها تاع بلامبا وارسها تو و هل هو هو فهو يافع ايفع يعني ميردمن دالك خريك خريك بارغ ببيت يعني ناهز الاحتلام باب غاو خريك بارغ بابيت او الين يافع يساعى القياس بوى ويب ممتع ايفع الغلام يوفع ميفع في يعني موفع، ولا يقال فيها مفعل، لم كلمة هي ناي، نها توبلين مفعل، أما أنا بكرتي ما اسم فاعل، للثلاثي لس الوزني فاعلة، ولا مزيدش، لا مزيد يابون من غير ثلاثين بما زيديش نبيه رباعيش بيت مجرد يشبيه هل سرشي هلا سر وزني فعلا مضارع اكيد دلوسي اكيد مبني للمعلوم مت... وبشرط ضم الاول وكسر ما قبل اخر مثلا يتباعد شون دلوسي اسم فاعل مفعل <تصفيق> قياسا كتشيا يتباعد مصدرنا اسم فاعل قياسا كتشيا ميم مشموم اخيته يشي حرف مضارع هذا ما قبل كسر يعني متباعد تقاتل يتقاتل متقاتل إيش يعني هل هو قياسك هادي ميمشي مضموم حرف مضارع لابا ميمشي مضموم ما قبل مطلقا ما قبل مكسور يا خواتي صيغة المبالغة هندك صيغة من هي هندك بناء منهن هل اسم فاعل بلام مع مع الكثرة الدلالة على الكثرة والمبالغ في الحد يعني أبو صيغة مبالغة اسم فاعل بلام بو كثرابك هات وبويا عندك اوزاني جواز ل وقد تحول الصيغه الفاعل للدلاله على الكثره والمبالغه في الحدث الى اوزان خمسه مشهوره ام وزني كهنوتي ام نمط قياسي وتسمى صيغ المبالغه وهي فعال بتشديد العين وشراب أأكل أو اسم فاعل كه، شارب اسم فاعل، أكل وشارب يعني بس ويتيا كموصوفة بوصفته، بلام كسر أجل زور بخوى يعني زور بخاتوا أو أكل وشراب يعني هم اسم هل اسمي اسم هالاسم فاعل بلام مع الكثر والمبالغة كأبو أكل وشراب ومفعال كمنحار منحار يعني كثير النهر كثير بو نمنا زور سخيه بغاته هر وشتلفسري ابري علن من حار الابل من حار الابل يعني حيوان زور وشتل زاسل زور ابري دبرشي لانه جواد كريم وفعول فعول كغفور غافر معنيه غفور ايش معنيه معلم اسمي فاعلي أبو يا مبالغي. وفعيل سميع ما دام اسم فاعله سامع سميع يسمع سامع سميع او مبالغه ومرجني همو فعيلك شيبت يعني همو مرجني همو فعيلك صيغه مبالغه بيت فعيلك قال له اوزاناني اكري فعيل مصدر ايش اكري اسم فاعل به اكري اسم مشبه به اكره اسم مفعول بيت سيك قتيل بمعنى مقتول صهيل مصدره سميع مبالغه يعني زع زو... يعني زوره اكره هذا هو فصله جهله مولى باسيك كفو وفعل كسميع وفعل بفتح الفاء وكسر العين كحذر حذر سحاذر اسم فاعل والله حذر فاعل المبالغه وقد سمعت الفاظ الفاظ للمبالغه حسبنا انا نتكلم بين بوغشتي بشيد كاتب كاتبتي اسم فاعل كتاب ومكتاب وكتوب وكتيب وكتب وكتيب وكتيب وهر هالبينجي يعني إذا كاتب خلاص هالبينج وزنك كتاب مكتاب كتوب كتيب كتب يعني هالبينجي بيعو بلغي لسوي يمانا خياسين وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة بيشغى او هم ديك ألفاظ ترهان سيغي مبالغة فعيل بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير سكير يعني زور سكران يعني طافح يعني زور زور سكران ب صديق مثلا ها صديق أو بكر الصديق أتلاقي موزنيه يعني مبالغة في الصدق صادق وصديق ومفعيل بكسر بكسر في السكون كماعطير كسر كبونيزر لخو دابيد أو معطيرة. وفعلة بضم ففتح كهمزة ولمزة كهمزة ولمزة أو كسر كغيبت خلك كأو قصبة خلك على في وجه الرجل روبرو روبرو تعلق خلك دق سبة خلك وهو مزير أما هذا الامر يجب ان يكون لك الغيب والمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك الهمزه ولك فارق فاروق وفعال فعالش بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها فعال وفعال هدوش كطوال وكبار طوال وكبار هدوش شهية كان طوال وكبار هم بالتشديد أو التخفيف أبي تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز بانها تتحفز وطوال وكبار وكبار هذه كانت درست وبهما قرئ قرئ يعني كبارا كبارا وبهما قرئ قوله تعالى ومكروا مكرا كبار يعني أبواء يشيبك دا طوال وكبار هلو يشيبك دا وبتخفيف يشبك دا يعني على كل ما دام قوي الله بالتشديد والتخفيف كشيكين وقد يأتي فاعل مراد به اسم المفعول جاء لي وزنك وفاعلش بالله ما بس اسم مفعول قليلا كم جاء مرودة كقوله تعالى في عيشة راضية سراضية بس الوزن فاعلة بالله ما بس مرضية في عيشة مرضية كم جاء مرودة فاعل بو مفعول بيت أي مرضية وكقول الشاعري دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي يعني فانك انت المطعوم المكسي يعني بدوي شاكه مغره يسر شاكا بدوي أنا كردن وانا مغره على خطش لا ترحل لبغيتها يعني طلبها واقعد فانك انت الطاعم يعني دعني شل جاقي خطوب بخط يعني كيساعد لبر أكريو طعام يشد في أدريات يعني اولا تحكي كدوتو حل الجزائي تحكي كانتا اولا تبوبينا وكخواردنا بدنيو وكيسوت وبردابكن هكي كسيك فضلي لتو قولة رنابي يعني كاس تحكي بل عبركات اي انتا الطاعم الكاسي اي المطعوم المكسي ومكسيو شن شي رويدوا مكسو مكسو ين مكسو ين يعني الواو والياء اجتمعت ع تاء فيشان ساكنه واو ك بياء بته مكسي بس هو زي مفعول ها مكسي اي اه او اشمن دزي وا مكسي مكسي يعني مفعولة يعني كسكا جاءك كما بالوريا كما انه يعني ان وزن فاعل كما أنه قد يأتي مرادا به النسب فاعل اش ديما بس بين سبع كما سياتي كل باب بين سبع اخنين وبس شيء يعني جاري وهي ك وزني فاعل ديت حرف فاعل ياء النسب في وزنه قد يستغنى عن ياء النسب قولنا أقبل الله راجح راجح راجحي مثلا راجح راجحي هو بيا آه راجحي فلما سيرك راجح طاعم طاعمي يعني كان سيرك كوا فاردني بخشيت يا أكل شيء في وزني يعني وزني فاعل ما بسيتي لنسبش داوكو لبابي نسبد إخواني إن شاء الله علي ديد وزني فاعل بلام الفاضي شيئا سماعية في بيستي بياء وقد يأتي فاعل مرادا به فاعل فاعل جديد بمعنى شيئا فاعل كقدير بمعنى قادر وكذا فعول بفتح الفاء كغفور بمعنى غافر قدير يستقديري هنا بمعنى قادر فعل <سؤال> مباشره يعني مباشره كل شيء يوزنك من هنا فعيل بفعل بفعل اسمي فاعل هب اسمي فاعل هب وبمكن يصير مبالغة مثل قدير وقادر بمعنى هب معنى تجاوز هب قادر بو اصلي معناه كواشيه اسمي فاعل بلام أي قدير شي مبالغة بكثة مبالغة هناك رأي هادو شي سميع بوانمنا سميع لقل سامع سامعة اسمي فاعلة أي سميع فرق شل بين قدير وقادر لقل سميع وسامع إيش فرقيني بوي وقد يأتي فعيل مرادا به به فاعل كقدير بمعنى قادر وكذا فعول بمعنى الفائكة غفور بمعنى غافر هذا جارج غف فاعول ديت بمعنى فاعل كغفور وغافر أما أقول له هندي جملة بيت هل جملة بيت بمعنى يفعل قيدنيه أما وزنك تخصيص بكريت نابتون مبالغة هل هل ما بلى بلى وايد. أخاه الله وهو به ما قرأ يعني هذا كن. اسم المفعول اسم المفعول وهو مشتقة من مصدر المبني المجهول لمن وقع عليه الفعل. ديسنهام أتيتيو مصدر المبني للمجهول يعني مصدر الفعل المبني للمجهول. ده مصدر ودر كذاو مصدره كبو فعل فعليك ده عند رابه فعلي مبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل مثلا يسمى ضروب يعني ضرب خالد زيدا يعني ضرب زيد ضرب أبو مضروب مضروب لمن وقع عليه الفعل وصفك أبو أويك وفعلك أكيويت السري وهو من الثلاثي على زنة مفعول فسروزني شيء مفعول كمنصور وموعود ومقول مبيع هذه كلمات هنا بالمعنى خاتوك سالم معتل أجوف أجوف وهروها معتلل لامو قواعد كاني إذا غامو هم أهل وأوانه أينت سيكا الله مفعول كمنصور صحيحه وموعود معتلل فاء ومقول أجوفه تيت يا روداوا قم مقول مفعول عفوا مقول مقول بو تمقول حركي ساكن مبيع مبيوع ومرمي مرموي مرموي بشيوب وكذا ومرمي وموقي ومطوي اصل ما عدا الأولين يعني منصور موعود نب مقبول ومبيوع ومرموي وموقوي ومطوي مطوي اهوه كما سيت في باب الإعلال ان باب الاعلال داله احكام كاني فصل س تتباس وقد يكون على وزن فعيل اسم المفعول عندي جديد بما بشيل سلاوز دي فعيل كقتيل وجريح سجريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر يعني مفعول ديت بلعم ما بس في بس من في مصطلة كقولهم ليس لفلان معقول يعني عقل ليس لفلان معقول فلان كز معقولين هي يعني عقلين هي وما عنده معلوم فلان كز علمينيها أي عقل وعلم كابو أم الفضانة ديت وأما من غير الثلاثين أو الثلاثي أما غير الثلاثي فيكون كاسمي فاعلي. هلو كاسمي فاعلي كي وايا. يعني يأي مضارعة حذفكي بلان ميميش مضموميش دانيت. ربنا جاتي كسر فتح داني. ولكن بفتح ما قبل الآخر. نحو مكرم ومعظم ومستعان به. مكرم بو صحيح. معظم بو تضعيفي عينك مستعان بو لازمك بجر اسمي مفعولي هيدروسكي وأما نحو مختار ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لسمي الفاعلي والمفعولي بحسب التقدير ثم كمانات وعنين مختير مختير وكو خير ما معتدد معتدد منصبب محابب محابب متحابب متحابب أكلت ما دام مضاعفه أكلت بو اسم فاعل بأكلت بو اسم مفعول به فصالح نسمة الفاعل والمفعول بحسب التقدير ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم اسم مفعول فعلي لازم درنا أكلت إلا بشبنين إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبني المجهول لفعل مبني المجهول اسم مفعول دروس أكل ينظر فهينين مثلا دخل مدخول مدخول فيه مدخول بها بوشوا مجلوس عليه الصفه المشبهه باسم الفاعل الصفه المشبهه باسم الفاعل هي كثره المشتقات ام ايش صيفيك شب هندرا وبشيف شب هندرا باسم فاعل لا تنشيك وكو اسم فاعل وايب ويا بويا حسكو وتي انا مشبه باسم الفاعل لا تنشيك وكو اسم فاعل ويا لوانيك وكو اسمي فاعل وايا مثلا وجه الشبه بينهما لفظي ومعنوي لانيوان اسمي فاعل الصفين مشبها شبهها شبهي لفظيان هي وشبه معنويشان هي فاللفظي من جهة أنها تذكر وتؤنث يعني الصفين مشبهة مذكر مؤنث بسرداليد وأوكتشون اسمي فاعل بس هل يديد وتثنى وتجمع كاسم الفاعل تماما فكما تقول ناصر زي كناصر اسمي فاعل ناصرة ناصران ناصرون ناصرات حلوها أجليش حسنة حسن حسنة حسنتان حسنون حسنات إلا ري لفظ شبه لفظيا هيا يعني شلون او تثنيه وتذكير وتانيث وجمع او انا اكثر صفه مشبهه شكلا واروها هنا الرمى معناها شنو الرمى معناها من جهه من انها تتحمل الضمير تتحمل الضمير وانها تطلب الاسم الذي بعدها شون يسبون منا زيد قائم زيد ضارب زيد قائم س قائم قائم سريء اسم فاعل بلان ضميرك مستترية ضميرك مستترية الناو اسم فاعلك حسن شوية زيد حسن يعني هو هو أشتوني ضميرك مستترية دابني اشتواني اسمك الظاهر بيني أنها تتحمل الضمير وأنها تطلب الاسم الذي بعدها ولذلك عملت عمله نحو سبأ مزيد حسن وجهه حسن وجهه زيد مبتدا حسن خبر حسن خبر ما دمك فعلك يا شكاوك هابرين يحسنوا كابو وجهه بتفاعل. سفة مشبهة اسمك الظاهري رفع دور فوجهه فاعل حسن مرفوع السيوطي لكتبها مع الهوى مع كتبه في مهمها لمسألين نحو على يقول السيوطي في ذلك هي صالحة للمذكر والمؤنث صالحا للمذكر والمؤنث. يعني سفين مشبهة بمذكر وبمؤنثش بكارت. إما لفظا ومعنا نحو حسن وقبيح. وإما لفظا لا معنى نحو حائض وخصي يا خصي زيك. وإما لفظا لا معنى. السحائض لفظ كم مذكرة. لفظك مذكرة بلان بو, بو انثايش نحو حائض وخصي خصيش بو نيادا انثا خصياني واما معنا واما معنا لا لفظا لروي معناش بوانونا او ترك كبير لليتي بو افرتيش بلان سيدك كبير بكره نالي كبيرة، فإنه معنى المشترك، صفين مشبهة أوها، وقد لا يصلح لهما، وأكرد به شيء كيش لو أننا بيت بانمنا، بويش يعني بواه دشان النبي بويش يشان وقد لا يصلح لهما، فتختص بأحدهما نحو آدر، آدر، إذا آدر بو بوبياوا. فلامرت قاء قرناء بوشية بوأفرت كابو فرق يعني لبيني أو عنك الدواء ولا هند يشتري شو وكيا كابو لروي لفظ شو لروي مع شو يعني مشبه ب اسم فاعل ولا هند يشتري شو الجواز ابنه شام لأوضح لا المسالك هالشي لو أنايكام تعبتي صفة مشبهية وجواز الاسم فاعل تختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور جواز الاسم فاعل أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي. تفعلي لازم اشتقاخك ريه. بلان اسم فاعل مرجني لا لازمش اشتقاخك ريه ولا متعدش مثلا سقا ما يقومه قال يقول أكل لازم أكل متعدي سق قائل وضارب قائم وضارب حد كسم فاعل إيشي شان لازم كلاه كي كنا متعدي كلاه مثلا نام نائم لازم يشو اسم فاعل إيشي هاي بلمس فيه مشبها نا تنهاة فعل لازم النهاة تصارح من اللازم دون المتعدي كحسن وجميل وهو يعني اسم الفاعل يصاه منهما لهذا شيء اشتقاقك له كقائم بلازمة وضارب ومتعدية الثاني أنها للزمن الحاضر أنها للزمن الحاضر بوتيا بوز زمني حاضرة الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل يعني صفين مشبهة بوز زمني بوز زمني استايا کبر دوام بید نک معضی رویدار بی و نمای بی یعنی نک بو مستقبله. بلم اسمی فعالشی اسمی فاعل یعنی بو حاضره یعنی بو مستقبله. بلم سفین مشابه بو حاضره بو دائمی کبر دوامی شه دائمی کبو بید و بردوامیش بی. بو مستقبل نیه بو مستقبل نیه بتنها. كابو عمد جيوازي لروي زمني شوا كسيك جميلة بوانو مناهر لا ماضيش لا جميل بوان باشا وبردوامي استشر استشهر ولا والباحت والله مسمى فاعل وانيا أنها تكون أنها للزمن الحاضري الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل وهو يكون لأزمنة الثلاث كابو والله مسمى فاعل بوهر سيشي بكادر. الثالث أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه كطاهر القلب وضامر البطن ومستقيم الرأي ومعتدل القامة وغير مجارية له وهو الغالب في المبنية, في المبنية من الثلاثية حسن وجميل وضخم وملأنا ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له اسم فاعل لجل صفة مش لما لم سألتنا لحركات السكنات ده اسم فاعل لجل فعلك هي وقية مثلا ضارب لجديد بس يضرب سيضربك حركة سكون حركة ضارب إيش حركة سكون حركة اسم فاعل لقل فعلي مضارع كوك قوا يستقيم مستقيما مستقيم اسم مفعول لقل فعلك كك بلا مصيف مشبوانيه لهندي اشتو وكا مثلا طاهر طاهر يطهر حركه سكون حركه طاهر حركه سكون حركه لهندي اشتوك فعل كوا كطاهر القلب وضامر البطن كسك ضامر البطن يعني زكي قفاو يعني زكي كباريك بيت يعني هي جي تانا به خالي بيه. وضامر البطن حيواني أقربيني لبرستياء أو زكي قفاوة أو ضامرة حيواني أقربيني لبرستياء قوبيد هي لخيرايشة ونخيرايو وعلى كل ضامر يعني حيواني خيرا ك طاهر القلب وضامر البطن ومستقيم الرأي مستقيم الرأي يستقيم هو في على مضارعة مستقيم إيش لازل وزني في على مضارعة حركات سكونه واروها يعتدل معتدل معتدل قامتي معتدل قامش صفين مشبهة والله ما عندي جار له وجه ذلك وغير مجازله وهو الغالب في المبنية من الثلاثة لو وزن الثلاثة كان الزور جار صفة مشبهة لفعل مضارع كدرجة مثلا حسن أصلي فعلك يحسن يحسن ولمسي لك حسن هاتوا سيكوني هاتين جميل جميل سيكا لا يجملو هاتوا ضخم يضخمو, يضخمو هاتوا ضخم يضخمو وما الان سكلا سروز نكيد الأشد ولا يكون اسم الفاعل إلا مجرداً له والله اسم الفاعل نال سروز نيف على الرابع فرق تعلم اختصاصي صفين مشبها أن منصوبها لا يتقدم عليها بخلاف منصوبه يعني منصوبك كمنصوب صفين مشبها بيت بيش ناكري يعني بيشي صفة يشي كناك مثلا زيد حسن وجهه يعني است وجهه بيش يشي ناكبي بيش حسن ناكبي ايشواز بلام منصوبي اسم فاعل بيش يكوي ومن ثم صح النصب في النحو زيدا انا ضاربه زيدا انا ضاربه يعني أنا ضارب زيدا زيدا انا ضاربه فيش ضارب كوتوه زيد منصوب مفعول به كيف مفعول به ضاربا هل شن بابا بابي تنازعا يعني اضرب زيدا أنا ضاربه وامتنع في نحوه زيد أبوه حسن زيد ابوه حسن وجهه لا وجهه بين تبير شوارع بيش حسن ابقي الخامس اختصاصي بينجم. جم تعبتي بينجم جم انه يلزم كون معمولها سببيا واجب معمولي صفي مشبها ابيت شبه سببي بيت بون منى أبوه حسن وجهه يعني با زيد أبوه حسن يعني با سيد كي زيد أبوه حسن وجهه باسي زيدك باسي باوكي باسي باوكي يعني ربت بزميريكا وابي أو زميريكا بغارتوا بو زيد بلاهم صفحة صفحة زيد نيا صفحة صفحة شيا صفحة, صفحة, صفحة, صفحة, صفحة باوكيتي يلزم كون معمولها سببياً اي متصفا بضمير موصوفها اما لفظ نحو زيد حسن وجهه واما معنى يعني نحو زيد حسن الوجه يعني حسن الوجه منه ان بمبين جوازيت جوازين جوازيني وانصفين مشدها لقال اسمي فاعل بكيف اوسين بروي تعونا به ان شاء الله الsecretariat wa yaqin sallallahu alayhi wa sallam